Oh وان Dave فَمَنْ كَفَرَ فَعَذَلَكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءً السَّمِيلُ Thank <laughs> Jó, hé! Szan وَسَوْبَ يُنَبِّئُهُ <laughs> <laughs> you're vain हम दे يغذي به الله من يستبع رضوانه زبول السلام يديبي <تصفيق> Bon c'est un من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح قبل ما وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ <تصفيق> والله على كل شيء يَوْمَ فَيَوْلِ مَنْ يشاء <ه Middle solamente> <تص -UNKNOWN> يبين لكم على فترة Mond canadai -e يا يا قوم الكرم عمت الله عليكم يا قوم. Köszönöm, 'un un salle Ooh. <laughs> وعلى الله لا بالتوانو bukan هُوَ الَّذِي